اِن كَتَبَ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهَيْرَ عَسَى رَبُّهُمْ اِن طَلَّقَكُنَّ اِن يُبْدِلَهُنَّ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله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 اللهم توبتنا نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات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 وَبَرَزَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا قَالَتْ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ عمران الَّتِي حَبْلَتْ بِعِيسَىٰ مِنْ طُهْرٍ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَّتْ وَصَدَّقَتْ حَمْلُهَا وَأَكْمَلَتْهُ وَجَعَلْنَاهُ عَلَى الْبَشَرِ رَبَّنَا وَابْدَأْ